وهذا مرض اخر بعد المرض الذي ذكرته ايها الاحبة في الله بعد المرض الذي ذكرته اولا وهو المرض الاول هو التبرير المنطق التبريري ان نبرر اخطاءنا اخي في الله من يوم ما اكتزم تحفظت كم برزء من القرآن لو سألنا الان كم راح فينا يحفظ القرآن ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد ان علاقتنا مع القرآن سيئة سيئة بسبب عدم المتابع. ايها الاخوة ان هذه البداية غير المنهجة ادت بنا الى المنطق التبريني الذي اذا سألتك انت ما خفزتش القرآن في يا اخي. ظروف. ظروف ايه? تجد الاخى من هؤلاء احفظ يا ابن يتعلم في ايام الدراسة بس اخلص الدراسة وافضل واحفظ على طول. خلص دراسة، بس خلص الجيش، واحفظ على طول، خلص الجيش، بس لقي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر مادياً، واحفظ على طول، لا سوَلاً، بس اتجوز، واستقر، ويبقى لي بيت واحفظ على طول، اتجوز. يوم ما اتزوج بقى الاخ الاختة حملت رحت للدكتورة قالت لا تنامي على ظهرك سبع صهور والاخ يشتغل خدام بقى متى تحفظ القرآن اذا استنى ارع هيتوه الكلام ومش هتحفظه القرآن. ستظلون على هذا الحال البطار. نعم قد يتقعر متقحر ويقول يا عم وهو حفظ القرآن فرض. اقول لك وهو درست مصطلح الحديث فرض? ولا اصول الفقه فرض? لا. وما بتدرسهم ليه وعندك ثغف فيهم ومستحجل يعني اذا اردت مش هيد قحر اللي, اللي بيعمل دول. فاقع له حين ذاك لانها زين جاء على هواك والقرآن. يخالف هواك. نعم انتبه. ان حفظ القرآن يلزمك. اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون حموزا يمكن به لدين الله في الارض. ان لم تحفظ القرآن من يحفظه? العيال اللي بيلعبه كورا شراب في السوارح? ولا سؤال الساد? ولا العديل على هاول دام التلفزيون? من يحفظ القرآن اذا لم يحفظه الملتزمون? يعني يكون قضية من القرآن? وايجاد الغذب الذي يصح به تواتر نقل القرآن الى الجيل التالي? من يحفظه ومن يحمله? نعم المنطق التبريري سنوجد المبررات سنوجد المبررات سنوجد المبررات سنوجد المبررات